والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوساهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولائك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تثيروا نساء